كم غنتكي طيور وتمناكي شعور يا قلب الإسلام يا عاصمة النور كم غنتكي طيور وتمناكي شعور سلام يا عاصمة النور حبك يا مكة ما زال وما زال يحدوك وينكال أفيدتنا ورحام حبك يا مكة ما زال وما زال يحدوك ويذكى أفيدة ورحال فتضيع قلوب كالأفلاك تدور. وتذوب ذنوب بحماك المعمور فتضيء قلوب كالأفلاك تدور وتذوب ذنوب بحماك المعمور نشتاق لنسقا فنهب لسقيا ونفارق شوقا لنعود للوقيا نشتاق لنسقا نوفارق شوقا لنعود لنورك نتوحد قلبا ونوحد ربا تجمعنا الكعبة كالجسد المأذون نتا جمال الكعبة كالجسد الم